فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتَلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَن جَاءَهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّصْرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ ثم من دون الله أو ثنم ما ودتم بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعض. وَيَلآنُ بَعضُكُم بَعضًا وَمَأْواكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُو وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَ دون الفاحشه ما تبقوا بها من احد من العالمين اين انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنك فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ صُدْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ